ما ترى في خلق الرحمان من تفاوت farji' al-basar hal tara min fuqur thumma arji' al-basar karwdayn yanqalib ilayka al-basar khasi'ahu wa huwa بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعين وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شيقا وهي تفور تكاد كمن يز من الغيظ كلما انقي فيها فوج سالهم خزنتها سالهم خزنتها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 السعيد فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعيد ان الذين يخشون ربه بالغيب لهم مغفرة واجر كبير واسروا قولكم او جهرو به ان الصد أل يَعلَمُ منَنْ خَلَقَ وَهَُّقيف خَب هوَّ جَعللَ لَك الأَ ذَلول فَمش فيِي مَنكِبِهَا فَمش فيِي مَنكِبِهَا وَكُلُ مِزق من وَإلَ النُشور فَبِأَيِّ الأرض رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَإِذَا هِيَ تَمورُ أَمْ أَمِنَتْهُمْ مَن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكين أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض من ما يمسكه